عزمي وشيفي في درب الفداء نقوا وهمه تجاوزت من عزمه الافق ولا يزال هذا الدين يقدم ابنائه واحدا تلو الاخر ولا تزال الأمة الإسلامية تثبت انها الامه الولود التي لا تتخلى عن ميدان الجهاد في سبيل الله ولا تزال الامه الإسلامية رغم ما يحيق بها من المكر والكيد ورغم ما ران عليها من الذل والاستضعاف فإنها لا تزال تحاول أن تكسر القيود وتفك الأغلال لكي تنطلق للجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والمهج من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى عزمي وسيفي في درب الفدع تنقى وإمتي جوزت من عزمة الأفقى بي في شرف من عظيم للعلا سمقام هو كي أذل لها رفيق درب يقيني جل مرتفقا لم أرتض الذل في عيش النعيم بلا سيف سقيل على هاماتهم قرقا أبطالنا البر لم يثنوا خيولهنه فكم عقدنا لواء في دنا خفقا وكم ضربنا فما كلات سواعدنا ولا رأت خيلنا ذلاً ولا رهقا ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا ما ماسك في كل البقاع ترا سيتا لنا سيتا أو فجرا لنا بثقا وكيف أرقب ذن بعد عزتنا وكيف يومد سيف بات ممتشقا وكيف يومد سيف بات ممتشقا تريح مناغ الورد والعبطار okay. وعينهم تفتح الأحباد والحنق وكيف أحيى قرير العين هانئها وأمتي كم تعاني الهدم والغرقا والذي ززل الكفار في أحد لن أستكين وحقي جهرة سرقا بل سوف أمضي بدرب العز منتشقا سيفي أذيق به أعدائي الحرقا وأرى وتمي في مهاوي الروع محتسبا أرنو إلى النصر أسكيه الدماغ دقا أرنو إلى النصر أسكيه الدماغ دقا فعزتي علمتني كيف أصنعها وكيف صارت معاني العز منطلقا وصي ثهمف ان اشتكي الارق وصي ثهمف ان اشتكي الارق فاليوم حقداد فليقوم بدمي والزال ان يتيتم للعدا فرقا يا خير في العيش إن لم ترو اسلحتي يا يد المجد تكسو عزتي القاضي فتايبنا سارت مدويه وفيلق النصر بالتكبير قد نطق قال ان المعادي قد اتت بد من وخيل عزتنا جيها فقد صدق وخيل عزتنا جيها فقد صدق فقد صدق صدق